وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعَهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْتِكْمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْطِهِ وَدَمِ الْلَّبَنَنَ خَالِصٌ لَبَنَنَ خَالِصٌ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 بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون